إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه.